فهو تعالى مخترع سورة اسمها سورة الولاوة نعم سورة الولاوة فدبع القرآن ولا جمع هذا ان الله ما حدد القرآن فدبع القرآن وقالوا ناقص فلاذا اربائها ناقص فلا يجوز لا جتء الثلاث خلف الرافضين يجوشك قال لمن اهلاك ولا يسلم على الرافضين قال ليو يشد جمهور الصحابة اعتهم عائل تكذب القرآن من مراء الله مد ولا يعترف البخار ولا مسلم ولا سن نبي جاوود وفقر بذلك كله ويؤمن ما عندهم هو السادس وهو مريك الأتاليب ورجال لا يعرف كمهتهم أو الاهيتهم ومجموع خدره في في لا ولا كما قال سيوث الإسلام من الظلمية لا يعتمدوا عليه وكذالث المعتزمة القائرون الزوطني قرآن مخلوق والقجرية الذين أنتروا خدر وقالوا ان الامر اوض فكل من كانت بدعاته مكثرة فلا يجيز لاحد ان يصلوا خلفه اما اذا كانت بدعته مكثقة فان الصلاة خلفه جائزة فان الصلاة خلفه جائزة ولا اعرض ان احدا من الثلاث قال ان الصلاة جاتلة خمس انت الزور مثلا نعم فيصل سلة كل برهم كذلك الزراجان إنه هي نسلم لا يجعلها الأرض منه بدعة مكثرة لأن الجهل المعطل عطل, عطل السباة الرب فقال ليس كمير ولا علين ولا بطير ولم يستمع العرص ولم يكلمه في تكمينا فنجواعوا كباته فنجل السباة لا يجلون هناك نزاد كل النفذ عبد فقد عدد عدد عدما فالمعطل يعبد عدنا والمشدد يعبد صلما فما قال الأبواه العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاء الصلاه فتجلس قاعد ثم قال فان كان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع تهنينا له سلطان فصلى خلفه نعم لنا اجالا لظهر الامام احمد نقول اجال ظهر الامام احمد فإن السلطان قام يتكلم بسلام الجهنية لا سلين يتكثره لمن أحمد لا يمكن السلطان لأنه هارك دول المتأول والذي يقيمت عليه أنفجه والذي يقيمت عليه نعم أنفجه أركم بينهما، ما هنا فما يسمعنا أن ابن حزم التكثر هو أحد من أهل العلم فلا يزالون يعتمون بذكره لا يدرهم أنه له بعض المقالات نعم مقالات الجهنية طيب ثم قال واحد صلاةك وكان إلامك منك سلطان عيوه وصائر ثم نفصل منعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلفا إنك الجو إذا صلوا الصلاة إلى لغير وقتها ثم أمر بأن يصلي الرجل بعد ذلك بنفسه أي قبل ذلك نفسه اولة من يصل معهم نازلة يصل معهم نازلة فالنقصود انه اراد الامام لنا حين تشتر ان تشتر بالفتنة يعني فرضا ان امام الجور هذا قد كفر وقيلت عن حجة فكانت يهميا فان تردات اكتف تراس فيها يضر كذلك يضر كذلك فإنه يأتذك للسجل ويأتذيه في الحديث لا ينبغي أنه يأذن لنفسه فإذا أتكذك أن فجة قامت عليه وتفرع العلماء فإنه أنه بضرعه يصليه أن ما يسرعه دعم إذا يصيبك عليه الحجة أنه لا يصيبك على الحجة فالأصل بقائك لأنه كان يصرع إلى الأحيث مع المؤمنين كان يدعو له ويصليه جانير المؤمنين مع أنه كان يصيبه في القرآن لأنه متأوّن لأنه متأوّن لا تتأوّن عليه أبي دعاك متأوّن وما كان يكفر من الأذنة لأن لا نعناه التأوّن فلنسى كلهم تسروا أو ضدوا في عهد لمن بأثنى رحمه الله فالمقصود أنه إذا كان قد كفر وفي الأنم حجة فلك أن هالزراط فتصلِي خلفه خلوه عن الزراط فتصلِي خلفه طيب أما إذا سأل صاحب الصلاة فلا ولا يجوز عادة الصلاة فإن لا يعازى الصلاة في يوم الرئي ثم الرجل بعضه للسنة عن الأمام تفرع والإيمان والإيمان بأن هذا بطن وعمر رحمه الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هناك معه فإذا أتيت القجر فتسليم عليه ما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمان جميعا ببقر عمر رحمه الله, رحمه الله رحمة الله عليه و ربه عليه و في حجرة عائشة هذا حق بتوافر هذا نعروف فالله لا دفنا في فكرة عائشة اولا كلب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فكرة عائشة لم تكن جيد لتعبون الله لانه لما كانت من قول والكلوم روى لهذا جتن الصدور ان الانبياء يجتمعي يكبروا حيث ماتوا ومات النبي في فكرة عائشة فالفكرة حيث مات ولم تكن من تعبونه في شيء ليس لك الشيء انهم اعظمون انهم دفنه بفجرة أجدا ولن يبن عليه المبسط فلا يظن كما قد يظن عبدالله علم له بل لأنه عمر بذلك صلى الله عليه وسلم ورى حديث الوكر الصديق أجدا ولن يبن هذا شاعش ثم دجل معه فعبده وقد اتأذن عمر بخطار قبل ان يظهر فلن يصيره بخارج اتأذن ان يرسل لجانب صاحبينه لجانب الرسول صلى الله عليه وسلم لجانب الرسول أبي بكر والخبيح ف افتعدنا على النجزية بجثنانه السميثة بعدما ختم في خلاة الحجر افتعدنا على عائشة أجلت قالت اليوم انتعنا على نسل نعم أن يجسم في حجرتها رضي الله تعالى عنها أذنت أن يجسم في حجرتها رضي الله تعالى عنها نعم قيد ولا شكنا هذا أن الدفن في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها لا يجعلنا نقول بجواز الصلاة في تقع فيها قبور فيه. وأن عائشة كانت تعيش تحت في فجرها المسلمون فيها الرسول أبو بكر وعمر نعم لأن إما أن تكون بيت كثرا يعزله ذلك أو القاعدة الذي تذكر على الشيخ الإسلام من قيمة رحمة الله عليه ما لهت عنه السريعة من بات كده الزريعة جاءت بتعرفه لنسلحها فإن لها لا تعيش في كتة فكرة وحيدة التي تذكرها وما عندها غيرها نعم فوصلات المرعة في بيتها خير لها تذكرتها له منه من عوض لنسلح منذ وذلك يستثنى العلماء جواب الخراثي جواب الخراثي المكر النظر لعلّا فيه لما وسع المسك تفعل فيه قبر الرسول ودخل به قبر مذكر وعلم فأولي زيادة عن من وزريه الوجه الأوليان أنه يولي وفيك الناس إدرامه انتصل على نفسه على نفسه الوجه الثاني أنه يبنو أدى القائم يقال لا تجعل شيئا خدر في نفسه لأن بعد هو عبد الذي يخل به المسك <سؤال> يقول <تصفيق> له أن السريعة كليقار سيطال إثنان يطوليه إذا نهد أوسو من ده سد الزريعة لازم شعره في نسرحة فهناك نسرحة وهي الميل ألف طلاط في نسر رسول الله فالإستغار بتحكيل تلك المجلعة فيقطع أن يبعد الزريعة لإدارة أسهالته نهتم؟ نعم فده سرعة على الميل في قبر لنسرح الدعاء له لأن أخر الاسطلاط في قيدة أدهور لكن بتحسين تلك الففارة فالصفاء بها جاد فإنه من استغلت برآة الميت رجلوا عن تعظيم الميت فذلك الاشتغل رجل بصلاة لذلك أنه صلاة في مستر رسول الله يستغل ومسور هذه الناس الاستغل عن ذلك، المسور عبدالله الثانيه إذا دخلت بعد العفق المسجد قبل غروض فإنها صلاة الففارة فنهينا من نشد الدنيا لكن لا تقرشي أن تؤدي ثم تتفينيه اشتخام السبيعات والتحية نجد من التحية نشابه الكفار بطيء هدينه نعروه فمن هنا قال السفر الإسلام من التونية ما عنه من ذا سد الدريعة جاز فعله من أسلحها ما نهي عنه من ذا سد الدريعة جاز فعله من أسلحها ثم قال يا رسول الله قد جزنا هنا معه فإذا أخيط القبع فالتصميم عليهم واجب. شيف المصنّف لما قال هنا واجب لأنه لا يعني بمجيب الشرع كيف يوجب المصنّف شيء لا عوجبه الله ولا رسوله هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر تواجب عليكم أن تسلموا علي أنا وصائبي ما هو واجب لما وجبه الله أكثر له المسوس ما ذكر كيف الكامل الجيمية عن ابن عمر أنه كان ذكر المسجد يقول السلام على رسول الله فلا ربكة السلام على وهذا لا يجب عن وجود فكأنه يريد متأكد فهي مثل حق تتواجب عليه وتريد أنه متأكد ومن هنا طرفا إلى ما قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الزمعة واجب على كل مهدن أي متأكد صرفوا جهاز تدائشي بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتسل من ترهق ومن جمعة تجيها ونعمة ومن تتسل الغسل أكبر فكيف يسمي على شيء صلى الله عليه وسلم يقولها بها ونعنة فهو محرم الكفاري عليه ومحرم وحده نعم فذكر الواجب ويريده ان لهو متأكد في حق الاستثابة يوم الجمعة فتاوين عبارة هذا العالم من دعونا او مثل ذلك يقول انه يحفظ انه متأكد الله اعلم بقصده لكن اذا حفظ الواجب الواجب فإنه يقال ما واجب إلا ما أجده الله فلا دليل على ذلك بل أن ابن عمر نفسه ما كانت ما قال راوى الحديث واضحه أحد من الصحابة أنه يرجعني سبحانه سلم عن نبيه بطر عمر ما كان يفعل ذلك أحد من الصحابة إلا رضي الله تعالى عنه كان ذكر بعض رواية الحديث فكيف يصبح واجب سيد جمهور الصعابة ما فعله فيه كان مواجب ثم ديال ابن عمر سبحانه ننكر جمع من البدع حفرت عند قبر رسوله ونكرت عليهم رسول الله من فترة في حياته لأنكر عليهم نعم لأنكر عليهم مثل هذه الودع التي حفرت عند قبره أو عند بيته صلى الله عليه وسلم أو لو علم ذلك لأنكر عليهم سنداً قبل أن تحدث قبل أن تحدث لكن الله في يفي إلما صلى الله عليه وسلم وما تنعلم ان تحدث هذه الفتن او هذه البلع بعدها حتى انه خزر السريح حتى انه قدره السريح صلى الله عليه وسلم نعم هذه زيادة تبقى بثانا لانه ما وقعه يعني ناس سيناوة في السريح تجيب عنه قدره قدره وصول صلى الله عليه وسلم فالنسريح تعتاجه في, في هؤلاء نقل عن السريح فالنسيوب ان من بدا شد حب الرحال ولا يعرفه كان فاجر يحمل لقاء بيته لقاء بس اه لقاءه لقاء سفر يقول اي يكون يقول اذهب يسلم على الذي انبدا الجرده فكان هذا سفر الرحال له ولا يجوز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سفر الرحال ان لا اله الا الله ولو الحديث لا تصدر رقام الى لقعة معبد عندها الله حتى لا يأتي آس يقول لا هذا الحديث لا المعنى الذي تتطوروه لأنه يجيز بالعزر وشد رقانه في طلب العين وشد رقانه في قزر فكيف يقال لشد الرقان الذي ذلك لا معنى الحديث لا تصدر رقام الى لقعة ليعظم عندها الله ويؤذب الا الى ثلاثة بقاع وردانه سببها لمساجه بنا وهو الناس اللي يقبل في انجه الله فعنده انا جعلوك ما يجب ان يساجد لكي عبدالله يدبط على الحجر تسلم عليه و تدعو الله عنده فهذا معنى الحديث وهذا معنى الحديث لا تدعو لقاء معدد فانجه الله إلا هذه ثلاث دقاء النسد القرام قالوا نسد هذا ونسد الأفضاء فقط نعم وعدم أن هذا يفسر لك الرواية برهيرة أبو هريرة لما ذهب صلى عند الطور أو عمر فرنا قابله قال له أني علمت عنك ما لهيك من الذي قام صلاة بحالنا ثلاث فقلن أو قالن جاء فقلن أن لا الحديث لا تساهر إلى نصان تصله مثلا أو جمع الله عنده أو سمعت الله عنده إلا جلال بسر لسأجد منك القبر الندري من ذلك يا انت في الرجالة بسرها من حجر بسر قف فيها على بنتين وفي حجر لحال غني الحديث والشواب مع الإسلام للجينية رحمه الله في الاستمداء من هذا الحديث لمن يقدر للحال وفجارة قبر عشر فيما لنك بدعة هذا دي الأنونة البدعة الثانية ما حجر منها من النالة فقال القيام عند قبر النبي طويل والدعاء عنده بدأ وقال بالله اخر اكره ذلك ويطراع التحرير لانا السنب لم يسمحوا ذلك الدعاء الثانجة فهي لم يسمحوا يدعو عند قبر الرسول رسول معتقدون الدعاء عنده اخرى ولم يسعى ذلك ابن كان يسلم ويمشي لم يتقفل السنب قد بقى النبي يدعو عندها عند ذلك ويطرر الجارة إليه بدأ الثانجة البدأ اه التي كبرى عظيم لم يعمل بها زيادة العصر غير بلأة الدعاء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقاد الدعاء لهم مستجاب يعني بلأة تكرار زيارة يأخذ الرجل في زندقان في النبيل النبوية كل ما دخل نبني له يزور قبر وإذا خرجت يروح يزور قبر أو كل ما يصنّل هذا قبر يسنّل هذا كبير لها بلأة تفتنا لبنى من هذا الكتاب العظيم كتاب بردهاري أن نبت انتظر في الصحابة ثلاث اصحاب الرسول كانوا رضوان الله عليهم يكررون الزيارة لنسج النبي لقدر النبي ما كانوا يكررون الزيارة له نعم بلغاهم غاية ابن عمر جاء من سفر أو كده يسلم وما كان لكث يجعر فلا الزيارة من الفندق كلما بهدت الى النسجر النبي تسر ثم تذهب الفندق ثم تذهب الفندق ثم ترجع له الزفر أما الثلاثة الغيوة تريد جدع لأنه فيه فيه. هنا جائد جائد جائد المقادر المخريف كلا من أكواه أنه عند الاسطوانة قال المعجر والاسطوانة تبقى الأشياء هنا تقع فرع البقر نعم أسلع كأتوني وكان يقول النبي كان يشلى عندها الاسطوانة كان السرع بقر هنا فيه حديثنا دونه بيتي ومنبر رايزة من رياض الجنة وذكر هذا وذكر هذا سلبيه وكانت عبدوها المسل انا ما كان يساعدك ان دعوه والصلاه يعني لا كان له معنى نعم إن الدعاء الذي نظر غير او نستهك او غير ذلك نعم دعاء رسول الله صلى الله عليه الله اللهم